نعوذ بالله <سؤال> الشيطان الرجيم ثمانية عم من ولقد خلقنا قلنا Slime oh, in front تقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أغوار لكل رباء منهم من جزء أمهم I'll <tries> do